وتتخذون ما صان على علكم تخلدون وإذا بقشت بقشت مجبارين فاتقوا الله وأطيعون وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ خاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عذت لم تكن من الواعظين